الله الصم البكم الذين لَا لا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتوالواهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ الذين مِنْكُمْ منكم خصصه واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون النَّاسُ يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده اجر عظيم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 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ التِّلاوَةُ مِنْ مَوْقِعِ tvquran.com